بسم الله الرحمن الرحيم بنابي بيخواي بخشن مهربان والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود سوين بآسماني خاوان برزكان وبو روجي كباليني بيدراوة وبهمو بينارو يا شايت شاتي لسردراو يا روج هيني وروجي عرفا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود بكشتن خاون تالكان او اجري خاون ستمني وبليسا كاتك اوان دان يشتبون بدوري اجركذا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وأوان سيري أوان ذكر كذا كرب بروادار وما نقم منهم إلا أي يؤمن بالله العزيز الحميد وأمس زايشان هلا بر أودد ران كبروا هنا بو بد صلاتي سفاس كراو الذي له ملك السماءات والأرض والله على كل شيء شهيد. أويك خاونتي أسمان زبيب أوى، وأخوآ جدار بصرها مشتق <تصفيق> دا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق براستي أوانيك آزاري پيا جنبر وداركاني أنداو لفاشان فشيمان نبو نتوا بو أوان هي زايد وزاخ وَالسَّذَايِ أَغْرِيسُوتِينَر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ بَغْمَان أَوَانَيْ بَرْوَايَان هِينَا وَكِرْد وَتَاكَ كَانِيَان كِرْد بُؤَوَان هِ بَهْشْتَانِك كَجُوقَا ا اوي السلكوتين قورا ان بطش ربك هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد دس وشاندني پروردگاري تو زار سخته بيگمان هر اوكل سرتا امرو دروز دكاتو دواي مردن زندوي دكاتوا و هر اولي خوشبوئي خاوني عرش برزو بايدار ذو العرش المجيد فعل لما ما يريد خاوني عرش برزو يدار هرتب يديك هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود آيت جيش تو باس وبسرهاتي لشكركاني فرعون سمود بل للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بلكم اواني كبه بروابون همشه لبدروسانين قران دان واخواج بدا صلاتو زانين لفشتيانو دوري داون بل هو قران مجيد في لوح محفوظ Balku avay kabadruy da zanul Kur'ani chi gaurau bareza la luha chi parizlauda ya